نور الفجر بان أداء فيصل الغايب يا موسى الكون في عيني ويا ما ضو وجه يا موسى الكون في عيني ويا ما ضو عندي ما عن كلامي يا يشين حلمك ما شفت الزمان سرقه من توى عينك وصار الحلم شيئا زهيد من توى عينك وصار الحلم شيئا زهيد والحلم محكوم بالعدام في المشنقه الحكم ظالم على حلم يسجل شهيد صار الأمل يا شق السندان والمطرق مهب والفم بين المطرق للحدي والإله يا رب نور الفجر يا نور الفجر بان والطرق مداها بعيد الصبح نور ظهر بدري وبان الشعق وخلفها جاويرة عن الهجوات صباح جديد وخلفها جاويرة عن الهجوات صباح جديد والعمرو رحلة وشفت الصورة المورقة تذبل بعد ما دنا منها صرام الجريد والورد ما راه الصيف ثم حرجا صل فس مو ما حرجاك إنك ترى شاب والكون بيكون يا الثنتين يا ما ضوج من يوم شفت الخسائر عودت فرصي والكون بيكون تنتيني يا ماض وقته من يوم شفت الخسائر عودت فار وصي والكون بيوني يا تنتيني يا ماض وقته من يوم شفت الخسائر عودت فار وصي